بسم الله الرحمن الرحيم أفيدا لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تماني لا تماني على خير خلق الله يجمعين وعلى آله وصحبه ومنصار على سبيله ونهديه لا يمثل وما بعد فمن آية العلماء رحمه الله عند بيانه لأحكام الشهادة أن يضينوا أن يصاب المعتبر في سهادة الشهود وذلك أن المصوصة في الكتاب والسنة فيتنث لذلك فبينا الله سبحانه وتعالى اشتراق العدد كما سنذكره في الآيات الكريمة في سورة البقرة و سورة النساء و النور و كذلك الطلاق وبينا في السنة ايضا اشتراق العدد كما في حديث الأشعة رضي الله عنه في الصحيحين وغيره من الأحاديث الأخر فهذا كله يدل على أن الشهادة ينبغي أن تكون كاملة النصاب واختلفت أحكام الشريعة بحسب اختلاف مضمون الشهادة فتارة يكون النصاب أربعان كما في شهادة الزنا في الله سبحانه وفعالى الاشتراط بأربعة شهود وقد دلنا ذلك في دابة أحد الزنا وبيّن العلماء رحمه الله أن الزنى مبنيّن على الثقر وعدم الحرص على الفضيحة لما يترطب على ذلك من البلاء فراعة الشريعة وهي شريعة رحمة الثقر ما أمكان ولكن في الحدود المقبولة ومنهم اشتريت وجود الأربعة وكذلك أيضا ربما كان النصاب دون ذلك سنع في الشاهدين في طاقة الحقوق فسنضينا من الحقوق المالية والحديد التي هي من قول الزنا فإنه يفشي شهادة الشاهدين كذلك أولا هذا النصاب المركب على العدد اختلفت احكام الشريعة فيه فتارة تمحظ بالذكور كما في الشهادة عن القتل في الشهادة القصاص والفجوث أو القوة والدماء وفارها يكونوا بنساء مع الرجال كما في الشهادة على الأموال وما يقولوا إلى الأموال وفي بعض السور ورد ما يدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على عدد الشراف التعدد كما في قبوله عليه الصلاة والسلام لشهادة المربعة وكذلك قبوله لشهادة خجينة ابن ثابت رضي الله عنه وحده بناء على هذا نظرا للاختلاف التعدد لا بد من وضع أصول شرعية عليها أو يبني عليها القضاء الإسلامي الإحسانة في الشهادات في يسترط العدد في الشرطة في الشرع العدد و يتمحل هذا العدد بالذكور فيما نص الشرع على اختصاص شهادة الذكور فيه ويتمحل بالإناث أو يسترط المناق للذكور فيما رخص الشرع فيه بالشهادة على هذا الوجه أريد هناك شيء آخر وهو انضمام حجة من غير الشهود إلى شهادة الشهود كما في انضمام اليمين إلى شهادة الشاهد وهنا الشريعة نزلت اليمين منزلة الشاهد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه بالشاهد مع اليمين هذا أيضا نوع آخر فلما ثمت الشهادة تتعذب وتختلف أفرد أن يصمف رحمه الله بهذه المسألة خطرا خاصا يظلم فيها فيها أحكامه فقال رحمه الله ولا يضل في الجنة والإضرار به إلا أربعة نعم وهذا لنص الله عز في آية النور وَالَّذِينَ وَرْمُونَا مِنَ الصَّلَاةِ كُمَّ وَلَنْ يَأْتُوا بِأَرْضَعَةِ شُهَدَاءِ فَجِلْتُوهُمْ ثَمَانِينَ وَجَلْدًا في هذه الآوة مثائلة المسألة الأولى أن دعوة الزنا لا يفضل من جبه هذا نحل يجنع ما لمن الطب أن يدع عليه بدعوة الزنا أو يعترف المسألة الثانية أن الزنا لا يثبت حده إلا بأ فلو يشهد ثلاثة فتوروا كانوا من الصحابة ربت شهادتهم هذا يدل على حظم أمر الزنى. وقد خاطب الله بهذه الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما من العدالة وتذكية الشرع لهم كما قال صلى الله عليه وسلم خير القروني قرني ومع هذا لا يقبل إلا أرضاء الشهدات الأمر الثالث أن هذه الشهادة خاصة بالذكور دون الجناس والدليل على ذلك ان الله تبارك تعالى قال في شهاده في الاموال واستشهد شهيدين من رجالكم فان لم يكن و... رجلين فرجل وامراه فذكر الدجل ان الرجال وشهاده النساء فلو كان الجنا يقبل فيه شهاده النساء لبينا الله عز وجل ما ذلك لم ينص على قبول الشهاده لم ينص على شهادته في باب الحد الامر الثاني ان الله تعالى امر باربع شهداء ونصت الشريعه على ان شهاده المرء مع شهاده المرء الرجل وهذا نص ايه البقره كما في الايه في حين فاذا صدق هذا الزعم ان ما تجدنا نقبل شهاده من ثمان وهذا خلاف ما نص عليه القران والمرج ما يوجب طلب الخلف اليمه رحم الله عدد ابو الشهداء في الحدود وحجنا للأصل الذي ذكرناه تقدم بالأنس رياني الإنبى وهو الضعف الموجود لخلقة المرأة وقد أشعر الله إلى هذا المعلأ في قولي أنت ظل واشتاهنى فتذكر أشتاهن من الأخرى والأصل في قبول جهادة الشاهد غلط الضم بفكته وغلط الضم بشفده للقضية فإذا كان عند الشاهد عوارف من الضعف القدرة على التحمل فحين إذن يؤثر هذا الشهادة وهذا هو رحلة الله بالأنماء وفي سلح عليهم كذلك أيضا في قول تعالى أربع الشهداء مطلق وجع من يطيدونه من الشهداء العجول كما قال تعالى وأشد إذا يعز منكم وقال في آية الدين هم من ترضون من الشهداء وقد تقدم هذا نعم ويففي على من أتى بهيمة الرجلان ويففي في الشهادة على من أتى بهيمة رجلان ينزل منزلة الزناء المراض وإن قلنا أنه يأخذ حكم الزناء فلا يجب أن يشهادت أرضا وهذا قال أنه الجمهور العلماء رحمه الله و الأئمة قال أنه لا يسمى شهادة الشاهدين وأما إطلاع البهينة فإنه ليس بحد إنما تقتل البهينة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمر بقتلها وهذا القتل تثبث شهادة بقتل البهينة تثبث للمان ولذلك قبل في شهادة الشاهدين وبالنسبة القائد وعجب الاسد هناك رقوبة لمن أتى البهينة تحد ومن هنا لم ترتقي حد الزنا الاسد تريد حد كامل تحد الزنا وعلى هذا خفت في نفاضها ورجعت إلى القصر بالفدود فيقبل فيها شاهدان كما يقبل في السرقة وشرب الخمض ونحن ذلك لنا الفدود لذا كان قبل في الفدود الشاهدان فلعن يقبل في التعذير من داب أولى وأحرى للحكم هنا تعزيلي عظمنا بجمهر الشرق قال صحيحة الله ونقبل من بقية الحدود والكصاف وما ليس بعقوبة ولا مال. ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال وضامدا كرفاح وطراك ورجعة وصلح ونسب وولاء وعنصاء إليه يقبل فيه غجلان قال رحمه الله ويقبل من بقية الحدود والكصاف يقبل في دقية الحدود كحد يشرب الخمر فإذا شجد شاهدان أنهما رأوا شخصا مشهود عليه يشرب الخمر يتعاق المخدرات فحين يجب انتك في شهادة النسلين وهكذا بالنسبة للسلقة لو رآه شخصان يسرب فإن شهادة الشاهدين كافية لنثبات حد السلقة و هذا تحقيق وتقيق من الشرع فإذن لا يشترك أكثر من يثمين في بقية الحديث كثيرا لأن الله عز وجل في الأصل قال واستشهدوا شهيدوا من رجالهم فأصلح أصلا عند جماهير السلف والخلف الأئلة رحمه الله على أن قبول الشهادة بالتعجد وهذا ما يسميه العلماء بالتقدير الشرعي وفي الشريعة التقدير يكون على صوره والصورة الأولى أن يمنعur الزيادة ويجيد المقصان المقدر شرعا يجبعظ الصور الصورة الأولى إنمنع الزيادة ويجيد المقصان والصورة الثانية إنمنع البقاط ويجيد الزيادة والصورة الثالثة أن يمنع المقصان وزيادة هذه التالي الصور هي أصل التقدير تقدير الشرعي وانذاع تقدير الشعر الذي اله حليم هو يذم بها على نفس القيد الذي ذكرناه يعني منع الزواده ان يمنع النقصال ويجيد الزياده مثلا خمس روايات معلومات تحرم امسخنا بخمس معلومات حريم فالخمس الرضاعات الرباع حب تقدير الشعر اشرط لو ارضعت اكثر من خمس رضعات ثبت الرضاع ولكن اذا ارضعت اقل من خمس رضعات فانه لا يكفي كذا ما قال عليه وسلم ليس في ما دون خمس من من الادب صدقه حد الخمس من الادب فما زاد فزكاه زاد في ولا يمنع ان فتا ما زاد وانما العذره النقص في لم المكنه والنقص منع و كما كان ايضا قوله عليه الصلاه والسلام ليس لنا دون 5000 من الريق ثبت لا يمنع الزيادات ولكنه يمنع النقصان في اجاب الزكاه هذا تقرير شرعي يبينا ان النص نحكم بوجود الزكاه في نقص عن هذا القدر ولكننا نجد في كذلك تقريبا قد يمنع مثل الشارحه كنا كما في ان المقدرات الشرعيه من الانصبات الاموال وغيرها من وارد في الشرع تحديده والله سبحانه وتعالى الذي قد يكون التقبيل يمنع الزياده وجود نقص او هو فما كان صح ان النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ ثلاثا حين يدنو ويذن المكلف يتطهر مراته ولكن وثلاث ولكن ما يجيز له أن يجيب فيغسل العضو أربع مرات قال صلى الله عليه وسلم كما بالحديث السنة وهو صحيح هذا وضوء لي وضوء من قبله فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم فهذا التقدير بالثلاث لمنع سيادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى بالثلاث ولما رخص عليه الحلاة والشرام بالخمسة الأوسق اذن اربطه بالكامرو وقد تقدمنا ان الضرره حدها هو الصلاه والسلام في هذه المعامله القضائيه الحد خمسه اوثق كما ان زياده عن خمسه اوثق لا يرخص من مسلم في الماده على خمسه اوثق ولكن ما لو ارا أن ناخذ الرخصه فيما دونها فلا باع صالحا كما ما قدنا دون به ونزاده من كانت ضاكه لطيه المقدمات في الجل وقد قلنا ان تقدير الزياده والنقص يُلزم المُكلف بالعدد الوارد لا يجوز له أن يزيد عليه ولا يجوز أن يُنقصنه كما في حد الزناء تعالى الزاملة والذانية فجدوا كل واحد من مئة جلدة فالمئة هذه لا يجوز لأحد أن يزيد عليها في حد الجنا ولا يجوز له أن منها لأنها معقدة مُقدرة ما يوجود أن يُعطل حد الله عز الجلح يُنقصنها صوتاً واحدة وجلبة واحدة ولا وجود أن يظلم أن المجلوب سيزيده بجلدة لائدة على هذا المقدر شهر كذلك أيضاً أن القرف تجيدوهم ثمانين جلدة فإنها لا يجيز واحد أن على ثمانين جلدة ولا وجود أولاً أن ننقص منها أن نحضر الخمر فقد تقدم معنا فإن زيادة أمر رضا معنا على الأربعين أربعين أخرى ليست من الحد فإننا هي زيادة تعزورية جاءت بسبب خاص وهو الهمر من هناك الناس الخمر فيما إن نفس الخمر اشتبه فيه الصحابة هل هو محدد أو غير محدد لأن علي رضي الله عن قل ذلك أمن النبي صلى الله عليه وسلم من يحده يعني لم يقدم يقدمه في المقدار المعين وقد قال أنس كان يؤتى بالشارب فمن مقداره بالماء ومن مقداره بثوده فهذا يعني بدون أن يكون داخلا في الأصل الذي معنا على الوجه الذي يتراه تقدم شرح هذا المثلة في حد الخمر وباليما ثلاثة العلماء رحمه الله في على الأربعين إذا فدت هذا وقد تقلمنا العلماء على هذه الأنواع ممن فصل فيها وما نفصل رحمه الله في المفسود والأصل عند العلماء في المقدرات هذا فإذا قال الله استفيدوا شهيدون من رجالكم بل على أنه لا تجوز لوجه لنا أن ننقص عن شاهدين هذا الأصل وإلا لما كان بذكر شاهدين معنى خائفة لأنه لو كان يقبل أقل من الشاهدين لما ضيق الله على عذابه ولما قال استشهدوا شاهدين من رجالكم ولكن لما قال استشهدوا شاهدين دلعوا بكل شيء ملك المهم من المقدرات وحين يجب أن يكون من المقدرات التي تجوز الزيادة فيها أي لك أن تشهد على مالك خمسة ستة أشهر تخاف أن يموت بعضهم تخاف أن ترد شهادة بعضهم فتشهد أكثر من شاهد ولكن أقل من يثنين لا يقبل نفس الشيء الأصل العام وهذه الآية آية البقرة في آية جاءت فأصل في الشهادة في الحقوق ولذلك اعتمد عليه العلماء ورد بها قول من يقول ما تقضى انه تقضى شهادة الواحد ولذلك من نجد من الله سلم قضاءا وحكومة قبل شهادة الواحد المجردة وقضى بها قضاءا خاصا وإلا في النساء الخاصة من يقضل إلا شهادة المرأة المرضعة ومرضعه المرأة المرضع في حديث أقبل من حارث الصحيحين مع أمي يحيى قد أبي إهاب رضا الله عنه جليه كان قد نفحها و جاءت أنا وقالت إنها أربعة منها فقال عقبة إنها كذبة فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل السؤال هل هذا حكم هل هذا قضاء هل يخصون أنه فتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإشتار ولذلك لم تجد على ثمن القضاء ومبي صلى الله عليه وسلم سارة يحكم بحكم القضاء ويصد حكم القضاء وفاوطا على حكم الفكرة من هذا وفي الصناع ولذلك يمتقى ويقوى الدليل على معارضة النصوص الصريحة القوية في أن دينا قال صلى الله عليه وسلم في حبيث الأشعب بن قيس رضا الله عم وارضا قال اغتصنت أنا ورجل في بئي لما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هي بئي وعن احتفرتها فقال الرجل ما بئه قال الله صلى الله عليه وسلم من الأشعة شاهدات أو يمين شاهدات حديث سفر إيه ما قال الله يأتني بشاهد شيء يدل على شاهدات أو يمين خيره بهذا, بهذا الدليل يدل على أن العدد في الشهود مقصود وأنه هو لا يقبل ما قل عن ذلك إلا كان معتبدا بالولين فيما يدل الشرعة بجواب الشهادة. الشهادة مع اليمين وسنضلنا إذا فدت هذا فلابد من التعدد وقال بعض الصلاة من إنسان تقنى شهادة الراحد يحتجوا بحديث نحيا الذي ذكرناه من جواب عنه معروف وثاني يحتجوا اضا بقبول مرسول سلم لشهادة الشاهد عن الهلال قال رجل من رأى الهلال في حديث دلال رضي الله عنه فقال مرسول سلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله قال نعم قال يا ذلال قم فأذن بالناس يعني بالصم وهذا يدل على أن شهادة الواحد كافية وهنا نسأل أن ننجي عليه في الجواب عن هذا الدليل أولا من ناحية السنة في بعض آآ ثانيا آآ أن هناك شيء اسمه الشهادة وهناك شيء اسمه الخضب وهناك شيء اسمه الرواية فالرواية معروفة نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن النظر وهذا قد أن لا يشترك فيه التعدد ويجمع العلمان في شيء الأصل إلا في المسائج إلا في عنده البلوة سلف الجمهور مع الحنفية ومعروفة المثالة في الأصول لكن نحيث الأصل نقبل خبر الواحد إذا جاءنا بنقل العدل عن مثله فإننا نقبل روايته ولا يشترك في الرواية عن رسول الله عليه وسلم أن تقرأ أسرهم واحد وإذن لها قدل الحديث الغريب برواية الواحد لأنه حديث إنما العمان بالنياق والعزيز والمشهور والمسواتب قبل الأخبار واعتمدوا فحة للشبول عن رسول الله عليه وسلم وكون من الغاوين من يقبل رواية. هذا باب الرواية لا يشترك فيه التعدد وجه واسده الأيباب الثاني بر الخبر بر الخبر هو أن يكون خارجا عن شكر القضاء يأتي الإنسان ويخبر عن شيء جئت تصلي فسألت شخصا هل أذن عاصر أو لم يؤذن قال لك أذن تقدر خبر الله إذا وزقت بقوله تخارك إلى منطقة ولا قرية إلى مدينة يجب عليك أن تسأل أهلها أن نرقبنا ولا يوجد لك التصبيح بولكم في المسافرة ماذا قد نزلت وإن كانت السؤال أن القدرة أن اليقين تنعني الشك فجئت إلى رجل الخير او رجل يعني تعرفه أو صديق له وطزه أهم الكبنة في أيدي هكذا هذا خبر الواحد وتقبله وتعمل به في الديوانه وتتعدد الله عز وجل لكن من بعد الخبر ما من بعد الشهادة هذا يسمى خبر وليه يسمى شهادة في غالك ايضا بده وجئت على فراش وشككت من هذا الفراش مجدت على طاهر فقلت يقول هل هذا الفراش طاهر او نجس قلت الفراش طاهر أهمت بقوله وتعذبت الله عز جل بهذا القول وصليت على الفراش لكن من بعض الخبر وليس من ذلك الشهادة سميسألك ان في بوث ممضان احد المجهين عندي علمان في الجول على الحديث انها عن طريق الخبر لا انتهت عن طريق الشهادة ولذلك تقبل خبر الطبيب العذب والنفس يبني على قول القبيل نظر أنه جئنا نفأل جاء تسائل وقال إنه يريد أن يعلم عملية جراحية هل يجب أن يعلمها أو لا تقول من شعور جواز العملية في الجراحية أن تكون هناك حاجة إلى خيرها وما في قبيل غيرها لأن الضرر فيها عمي ثانيا أن, أن يغلب على الظن سلامته أي الحاجة والسلامة ومن الذي يشهدها يشهدها القبيل المفوق به لكن هذه الشهادة جاء على خبر على سبيل الإخبار من جاءت على سبيل الشكم للقضاء من فيها فصل الخصومة ولا قطع النجاح إنما هي جاءت على سبيل أن الديانة والتعبد الله في فالنصي يبني عليها ويعتد لكن هذا كله لا يعترض به على ما ذكرناه لأن ذلك الشهادة باب خاص وقد عظم الله عز وجل أمر الشهادة فلذلك لا تقبل إله على السورة الواردة وهي الشهادة في الواكرين الأدريل او من يقوموا هذه الشهادة من سأل الله عز الجل بالقيود الظواب في الوائدة فهنا ذكر المصنف رحمه الله ما تقبل فيه شهادة الرجلين شهادة الرجلين تقبل في من غير الحمى لان الله عز الجل نفس على الزناه من أربعة ومن يومس على غيره فحين يقوم بطي غيره على الاصل هذه الأموان تقبل في الأموان اختلف رجلان قال احد هنا بأتني هذا البيت بمليون قال ما بأتك شيئا أو ما جاء في كتبه دي الشاهدان أنه ذا ثبت وقبل القاضي كانت تكون الشهادة للشروط قال له يحكم هذا القضاء قبل بدءها قال وهبتني قال ذلك كما قلنا في المدونة عندك هنا جاء بشاهدين أنه هذا هو قضاء الجد بشروطها كبرى سيحكم القاضي بشروطها كذلك ايضا من الجاره الشركات في المضاربات جميع المعاملات المالية الاعتباع لأنه قال فلان سبني ورفعه للقاضي قال فلان شتمني وأنا أريد القاضي أن نعذره اللقاء هذه الشكين التي شتمني واحد قال لي كذا وكذا فسأل القاضي الخصم هل شتمتك أم ما شتمنيه قال للمدعي ألا فبين قام إن جاء بشاهدين أنه شتمه بما ذكر القاضي ورفع ذقب ليه يحكم القاضي بثبوت هذا ويؤثره إذن من اشترك في تأدد؟ من الأموال ومن هذا في هذه الصور الرجلان تقبل فيه شهادة الرجلين وهذا هو الأصل أن شهادة الرجلين مقبولة في الحقوق عامة إلا من استثماه الدليل استجروا إلى الله أنا ذلك في قول تعالى استشهدوا شهدهم من رجالكم عن الأصل الأصل فيها أن تقبل شهادة الرجلين وقال تعالى وأشهدوا ذا يعكر منكم لله فإن آية الطلاق في قوله سبحانه وعشره الله منكم بلق على الشراق التعجد والشراط العدانة وهذه في, في هذا الشهادة عن الرجعة على ذلك قاله الطلاق ويثبت النكاح الطلاق حم للإثماء والنكاح تثبت له الإثماء والرجعة استدامة للإثماء ففي هذه الثلاث الأحلام رجعني للإثماء على ثم الرجعة و أجعب من الأجل في هذه الأحوال تقضل فيها شهادة أباشرين لأن الله تعالى يقولون أنه أشهدوا برا غوية منكم و لما قال غوية أجل من النساء دل على انصص هذا النساء دون النساء و منهما محيظ من الاصل fixed to the disciples تختص شهادة المالية دون النساء و انهم بمثل لفقوق المالية التي وردت في شهادة بدل النساء بدلها على الرجال ثم في آية الدين قالوا إنه تقضل فيها شهادة النساء مع الرجال كرجل وامرأتين وشهادة النساء منفردات في أربع نسوه فحينئذ تقرى في شهادة النساء مجتمعات وأيضا مع رجال ومنفردات من مصرق الله بشهادتهم دون ودود عجوم من معذى معروف البقرة في الحقوق المالية ذكر الله أن تصدر شهادة النساء وآلة الطلاق في الحقوق الشخصية اللي هي الطلاق لن يدخل الله من أهم هنا شرق العلماء بين الحدود والجناوات ودون الأموال من هذا الوجه لأن الله عز وجل يجعل من يجعل جدنا وكذلك كان الأصل في شهادة النساء الضعف في مكان المسيان أن تظل إشتاهنا في تذكر أحداؤنا أخرى لا وقد إلا ما ورده أن نصد إتباره والكفار والكفار كذلك فيما يثبت به الكفار لا يقل فينا شهادة رجلين بالسفاة التي ذكرناها والصالحين من القوابش والبوانع التي تم انقضوا الشهادتين فلو أن شخصا ادعاء على شخص أنه قطع عنده فإننا إذا كل المدعي نسأله فأنخر فحينيذن نقول للمدعي ألك بني نقع عندي بني فأحضر شاهدين عدوين مستوفيين للشوف حكمنا لثبوتي الطفاف إذا كان عدوانا يعني إذا عليه وقت عيده عدوانا لو أن شخصا ادأ أن أباه قتله فلان عند العدوان فقال مجيب فلان هل قتل فلان أنكر فقيل للمدعي أو كل الورثة أو أبناء القتيل عندكم بيننا قالوا نعم فأقاموا شاهدين خذين مستوذين للشروف خليلين من الموانع حكمنا بثبوث القصص على القاتل إذا القصص يفلك لشهادة الشاهدين الرجلين يستوذين للشروط سواء كان القصص في النفس مدى القتل أو كان في الأطراف في الاعتداء الطرف بالشروف التي ذكرناها في ثبوت القواب في الأطراف نعم. وما ليس بعقوبة ولا مال ما ليس بعقوبة ولا مال أسم ولا يطفل به المال ويطلع عليه دجال غالباء ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه دجال غامضة النكاح ليس بعقوبة ولا مال الطلاق ليس بعقوبة ولا مال الرجعة شخص طلق رأته رأسه طلقة وكان في الطلقة الأولى واراد المراجعة فهذا ليس بمال وليس بعقوبة فحين يمن تقرسي شهادة الرجلين تقرزي شهادة العجلين كما نصى الله الزجل على ذلك وما ليس بعقوبة إلا لا مال ولا, ولا يقصد له المال ولا يقصد أنه أولي من المال وسيأت هذه المال الثالث ويطلع عليها الرجال غالبا ويطلع عليه الرجال غالبا ما, ما كان من هذا الصنج قسمه لقصره فقسم الأول يطلع عليه الرجال غالبا بمعنى أنه يقع الناس في حالة مثل مميشة أحيث ولي المرأة مع الزوج غالبا يكون محرم رجال الطلع نفسه غالبا أبطل عليه الرجال غالبا لا يألمون وهذا يطلق مراته غالبا على الفديق وأخه وقريبه ولذلك إذا كانت أدوع الأمور التي يشهدها إذا كانت من جنس ما قال أن الرجال غالبا يقبل فيه شهادة الشاهدين من الرجال العدون على الشغل التي ذكرناه الشهادة هذا بنسبة لما أطلع عليه الرجال غالبا رضي المسلم رحمه الله أن يحترض من المع الذي تقبل فيه شهادة النساء هو الذي لا طلع عليه الرجال غالبا قال رحمه الله غالبا ان النساء قد طلعن على المتوافقن طلعن على خلاص هو كل حاله من حكم العال لكن لما قال إن هذا الشيء انه بالضروره كان عليه النساء كان صحيح كان كان النكاح الغرض يطلع للرجال ما يوجد بين الرجال ويقع للنساء لكن حكم العال لماذا نقول يطلع عليه الرجال غالبا يطلع على النساء غالبا لأنه إذا كان يطلع عليه الرجال غالباً أجغيته على القاعدة العامة وجعلته تحت حكم الشريعة في الشهادة وهي أن تختص لشهادة الذكور وتكون بالعزمين بالسهلة لكماها فإن خرج ان هذا إلى كونه يختص به النساء فهذا يسمونه الخاص والخاص لا يختص للأصل العام وهذا الشكم تعرض ما على الأصل فتقدروا بالدبيل العام فيه نقول وأشهد ذوي عبهم منكم فلما خص الله عبدالله الشهادة بالإثمائيل دعناها متعددة ودعناها خاصة برجاله ولم نذكر لها من النساء علمنا حما إليه أن هذا النور يختص بالرجال وذكر من صفاته الذي يتنقص المناسب الشرية في الحكم لما شبرنا وما ضرها وقفنا وضرنا الصفات وقدنا أن هذا الشيء غالدًا يوجد أمان الرجال ولذلك يكون جاريًا على الثمن من قبل شهادة الرجال حقاً فإن أفضح هذا الشيء يقع بين النساء ونقم باطلاع الرجال عليه والأمر الخطيئ فحينئذ هم أمور مثل العيوب الموجودة في النساء من اطلع عليها الرجال غالبا فحينئذ إذا جارة العيوب أو الأمور التي تختص في النساء كالعيوب الموجودة في المرأة ونحن ذلك من يستدفع إلى اطلاع النساء أو يطلع عليهم النساء غالبا معنا أنها حالة خاصة لأن الأمر إذا ضاقت تسع فشي يجب ان تستثني لأنه تنوقف لا أقبل إلا جزال أوقعت النماشى في الشرق العديم ونضاعة الشقوق وهذا خلال شرع الله عز وجل وأصحة المرحة تتجذب حتى ينظر إلى بكارتها وشيوبتها ونظر الرجوع إلى بكارتها وشيوبتها ونما ينظر إلى عورتها فلأن ينظر الجنس مع استحاوض الجنس أخف من أن ينظر الجنس على خلاف الجنس وهذا هو إن شاء الله أن يرطى كل شيء الحقه وقضى لكن هذا الاستثماء لا يعتبر قائد كمع ومن هما ضرطوه بضابطه ما لا يطلع عليه إلا النساء غالدا لأنه إذا كان من جنس ما لا يطلع عليه إلا جنس المخصوص فحين إذن يحتاج لنا ثم الإشهاد عليه إلى هذا الغالب فإذا أدلتهم بغير الغالب وهو الرجل أحرجتهم والله يقول له ندعي عليكم من الحرق وإذا كان هذا الشيء من جنس النساء وأدخلت بذانا على النساء أحرجتهم والله عز وجل ما جعل عليكم في من الحرق فاذن الرب يسالم والله الذي يريد ان يوثق يريد الله عندكم من شغله يريد ب10 فهذا هو وجه تشكيل الجماعه والتصور من ما كنا اطلع عليه رجال او ما قد عن انشاء كل ما يضط قدر الغالب لان الحكم للغالب والا قدره الاطلاع رجال على هذه الاشياء فكيف حرم هذا فقبل منهم ان ينظر الى ذكرى المراء فعد انها اشتكى المراء من تمنى الالم فطلع اضطر من النظر الى حرجها فنظر فاعنوا بسمع سيد ثم بعد ذلك حذر شعبتها ولا هدري يعني سنشتد وعند بعد خروجه وقت يجلل شعبته فقال الزوج هي سيّر من قبل مثلاً يوم السبوء وهذا قلت في شكلها من في سنة قلقية الشهد أنه رأى وطلع وأنها لازالت بكرة وأنها سيّد وليست بكرة لكن هذا نادر وهذا نادر لي لم يكن فهذا وجد تكسوس العلماء رحمه الله والفقهاء من المسألة بالغالب نعم وطلعهم وطلع في ذلك طلع الغالب ينقل على الرجال ولا يمكن أن ينقل على النساء يصورها طلع يثبت بشاهدين قالت المرأة إنها زوجة وإن فلانا توسي ولم يطلقها وهي تستحق المراف فأقان وعفق الميت شهودا ومع أنها مطلقة وأنها دامت من موريثهم قبل وفاتهم نحكم لذلك ونعتبرها مطلقة ونحق لها المرأة فإذا نثبت الطرق بشهادة الشاهدين والعجون الشوفيين دون وجود موانع فيهم وردعتهم قال هذه جوجتي وقد ردعتها ولذلك أصب القاضي أن أمرها أن تشفق من هذا الرجل قالت المرأة ما رأيت عني وأنا ما كفت حتى خرجت جدتي وعندي شهود ان انكدت وانني ليس قلت ان عبد الهائم قطعه الشهود على ان ما فتح قبل كامل و جاء على انه راجعها في يوم العاشر اي قبل حيضتها الثالث ما دون الحيض الاولى والثانيه والثانيه الثالث او الاولى والثانيه فحينا اذا نحكم ترجعها وانها زوجة الاول و هو شط وزوجة الثاني يشاهد الشاهدان ما وخلع وخلع قالت انها خلعت زوجها ادعى الخلع فتقدم معنا تدعي الخلع انو خلع المراه في اثبات حق لها او دفع ضرر من الشاهد فكل من يدعي الخلع اغرض المراه او ادعى اغرض المراه وادعى رفض الخلع مش إنك قلق قليل وليس لك علي المهر قال لا دل خالقتك وصلنا هنا هو المعاتف التي كانت في اسمي فقالت وكل المنتبقون على المعاتفة تجمدية من لكن السؤال هل حصل الشراء بالخل سويتك علينا رضع معها أن حصل الفراء بالطراق وليس لها شيء فهي تقول خال علي وهو يقول خلقتها ليس عندي شيء أنا خلقتها ما خلقتها فلما اختصنا جاءت بشاهدين, بشاهدين عدلين على انه خالق وان الذي وقع به الفرقة هو خلق وليس الطراب استحق ان نحكم بثبوت حق الجبال بمعن على وجود شهر الشاهدين ونسجل ونسجل عكذا وقال انه, انه, انه هو ابن لسلامه وانه هو ابن الوحيد وانه يستحق مراف سلامه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 قال صلى الله عليه وسلم الولاء له في كل رحمه المنقطع فهو احد الاشخاص الموجب للارث فلو امنا شخصا مثلا في توفي فاقفه عنه فهو مولاه الذي يرث وليس عنه من وارث لا بالحب ولا بالتاخير او فثمان هو الوحيد المسلم لان المولى هو الوحيد المسلم وفقا للقواعد الشرعيه وهو سيده فلما ارتفع سحب المورثين وغنم فلما عصيه بالصراب أنا توفي ما عنده واحد من مرافقه ما أحد يريده البيت المال فهونا بولا بيتنا من السنين لأنهم يريد مما يريده ففي هذه الشالاء فقام سيديه دعوى أنه مولى وما يستشق أن يأخذ المال بحكمه مولى المالي فقل لهو أطلب ذلك هجاء بشاهدين عبدين ثبت له ذلك كل حكم ليه مال وإيصائم إليه وإيصائم إلوه ثلالك الوصولة قد تقدمت قال اوصى بي مثلا بربع ماله ربع, ربع كريفة وصابي بهذه المزرعة وصابي بهذه العبارة فالبضع الورثة قال ما اوصى ماله هو رجل غير وارث فقال له القابل فأصبر الشهدي شكم للشهدي ايمان يقبل فيه رجلان يقبل رجل فرجلين نقبل الرجلين وذلك لأن واحدة على كل استشدوا من رجالكم هذا هو الاصل وقال الله عليه وسلم حسنا وتعالى أشهد قال الله عليه وسلم شاهداتها اليمين يقبل فيه رجلان هنا أطلق طبعا شاهدان عدمان السفل التي تقدمت في الشهوث ويقبل في المال وما يقصد به كالبيح والأجل والخيار فيه ونسوه رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدعي قال رحمه الله ويقبل في المال وما يقصد به يقبل في المال وما يقصد به من الأموال. يقصد به المال يقول للمان بعض ما يقول يقصد به المال بعض ما يقول يقول للمان رجلا أو رجل ومرأتان أو نسوة أربع نسوة والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تبينتم بديني إلى أجل من سنوه تكتبوه لنقصد بينكم من العجل فلا يقاضاكم يكتب كما علمنا الله فيكتب لمن الذي عليه حق لا تقم لعرضه طلاق خشي مشاء فإن كان الذي عليه الحق صغيرا أو ضعيفا أو لا يطيق عميا من له قبله من وليه بالعدل هذا الاصل مقابل نريد ان نكتب لهم لاخر عليه دين الله تعالى ان هذا الحق وهو الدين فهو يثبت بشهاده الشاهدين فدين كيفكم يعني كتابة أو سوفر هذا الدنيل وهذا الحق بكتابته وصفة الكاتب وما ينظر على المشاهد وما على الممي فعد هذا قال احتفظوا سهيدا من الرجال إذا فرقوا من, من كتابة الحق طبعاً إذا أردت كتابة الحق أو منذ الشخص يكون بحضر شاهدين يسهدان على إلى ما يقرد به ويقف بعد الغلماء يقول الشجة في الشاهدين تقليمًا لعمر الشهادة عن فتاة عن فتاة بداية لماذا تتحجر؟ لأن الخطوط تتشابه والخطوط تظهر الحجة جاء في الشهادة ومن هنا كانت الآية أصل في قبول الشهادة فلما كان صدر الآية يا أيها الذين عني إذا تداين في البداية في الحقوق المالية وصارها أصنع ومن هنا قالوا يقبل في الأموال الشهادة لما قال تعالى فإن لم يكونا رجلي فرجل ومرأتان فدند على أن الحقوق المالية يقبل فيها شهادة من الشهر لأن الله عليه الصلاة والتعالى لم يذكر النساء إلا في هذا النور من الحقوق وقد ذكروا حدوده وذكروا الجناهات والعزارشة لم يثبتها بغير شهادة الذكور فإنما ذكر فيها شهادة الذكور فدل على اختلاف الشكم فما على ذلك ودرج علي جناهيه السلام والخلط رحمة الله بشهد الجنة لو أفدت هذا فإن الأنوال يقبل فيها الشاهدان والجمال أو الرجل والمرأة بنص القرآن ثم ورد السؤال هل قوله تعالى فإن لم يكون رجلين رجل وانضاءتان تنبيه على البدلية من كل وجه بمعنى أن يمكن أن نقبل أربعة نساء منفردات لأن المرأة أن شهادة النساء تحب حد الرجال بغض النظر كل كلهن منفردات أو كلهن مستمعات مع غيرهم هذا نساء الجمهور الآن يمكن أن تقبل شهادة النساء أيضا في هذا بمعنى أن أربع نصره ممكن أن يوصق بها الدين فلو أن رجلا له على رجل مثل رجل عليه نأس ألف وخاف أن يأتيه الموت وخاف أن يأتيه عنده به أمر الله عز وجل فكتشهد اثنين من أخواته واثنين من جوجاته على هذا الحق عليه صح لماذا لأن الحق هذا يثبت بشهادة النساء منفردات وبشهادة عندما اجتمعات هناك من قال لا تقبل شهادة المرأة إلا مع رجل والصحيح أنهم تقبل النساء سواء اجتمعنا او انفرضنا في الحقوق المالية كالبيع كالبيع بعض بوطن فأشهد عجلين لهم يشهد عجلين او يشهد رجل او يشهد اربعة نساء أربع نعم والأجل والأزل كذلك اعيهم تأديل المثال في الحقوق المالية كون الدين مأجل او معدل ما. والسيار فيه ورحمه نعلم الخيار في البيع يعني مثلا قال لو بعتك البيع مقدم قال لا بل بعتني الى اجل الاصل في البيع ان يكون مقدم لكن اذا ادع انه دعه الى اجل قال له قاضي قل خصمي بعته الى اجل قال لا انا دعته مقدم نقول لهذا عندك الك على انه دعه الى اجل قال نعلم جاء بالشاهد بشاهدي من الذكور طيب راشدنا مباركين لأن التأجيل هنا المراد يفرح قلمان تخطط أنه هو رجع شعال رجع الأموال فتثبت في البيع تثبت في الآجال تأجيل البيع وأدم تأجيل منها رجلان أو رجل المرأتان أو رجل ويمين المدعين رجلان أو رجل المرأتان لن يذكر الأرض عن السور وهذا ضمان على ما بعض العلماء أنه لا تقبل شهادة النساء من فرداء ورسائي عنه تقبل شهادتهم من فرداء في الحقوق المالية لأن الله عدين أن شهادة المرأة فيه بمثابة شهادة فجر الواحد وعن هذا تقبل والماء الذي يقبل في شهادة و... الأموال ما يقول إلي المال شهادة تقعد الشاهد مع اليمين فإذا كان شخص اقترد من شخص مئة تعيس هذا القرض شخص مواحد ثم توحي فجاء للوردة وقال لي على مورثكم على أبيكم مئة ألف قالوا مو نعترف لك بذلك عندك شب عندك كتابة نقضل منك ولم يخبرنا أننا نكع عليهم مئة ألف فاشتقى إلى القاضي قال له القاضي ألك بينا قم لا عندي إلا رجل قالوا إذا كان هذا الشاهد بالشروط تحيث معه اليمين وتستحق ما الدعيس ودليل على ذلك ما ثبت الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة أنه قضى بالشاهد مع اليمين وهذا عن أكثر من رسيل من أصحابه في الله سنة جاءت عن هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر للحديث من عباس رضي الله عنه عند أحمد في نسطين مصلين وغيرين رحمة الله عن هذا يدل على فقود سنة الشاهد مع اليمين وبها يقول جمهور العلماء رحمه الله أن تقبل شهادة الشاهد مع اليمين و تعتبر قبول الشاهد مع اليمين أفنى في قبول الشاهد وإذا اعتبرنا جنس الشاهد ليقبل شهادة المرأة مع اليمين قائمة مقامة رجل لأن الله أنزل المرأة منه وتخرجه وفي ذلك يكون الشاهد جنس. الشاهد مع اليمين عن المرأة به من اعتدد شهادته بغض النظر عن ثاني من الرجال والنساء وما لا يطرر عليه الرجال غالبا كأيوب النساء تحت التياغ والبكارة والتيوبة والحيط والولادة والرضاء والاستهلال ويحره تقدم فيه شهالة الرأة العديد هذا لذا قدمنا لموجود الحرف أن أمور النساء الخاصة الغالب أنه لا يطلع لها إلا النساء وأخذ هذا الحديث من رحيا بنت أبي إيهاب رضي الله عنها وارضا وقد ديننا ما في الحديث لكنه أصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم خبر المرأة ولذلك دين رحمه الله هذه الأمور فقال عيوبة تحت الثياب كالبكار والثيوبة فالمرأة الجفر مثلا قالت المرأة الاستاذة وكرت المرأة وفي يوبتها احتجت اطلاع الفرج وهذا اطلاع الجنس نعه اخف من اطلاع غير ولذلك المرأة الثقة المعروفة بالامانة تحفظ ممكن ان تطلح وتخضع القاضي بما اطلعت فليه هل هذا شكم شهادة لا شكم لانها شهادة اهل استثمت بوجود الحادث ونقول جمهور رحمه الله والرجل فيه كالمرأة والرجل فيه كالمرأة يعني لو, لو أن هذا الشيء الذي لا يضطر عليه إلا النساء شهد به رجل فما ذكرنا الطبيب تقبل شهادة ومعنى أننا لما نقول له لا تقبل فيه إلا شهادة ليس على سبيل الحصد إنما أن الحصل أن يتولى هذه الأمور النساء لكن لو حصل أن رجل قلع عليه كيف هو النساء نعم ومن اتى برجل يرجل الله عسليم او شاهدين في مان يذكر القتل لم يثبت له قذف ولا مال ويلمح الدست النافي ان هذا مبني على ان سدود المال مفرع على حدود القتل فمثلا جاء ب شاهد واراد ان يشهدين معه على ان فلانا دهس اباه بالسياره هذا قتل أنت لا تقبل فيه إلا شهادة الرجلين في هذه الحالة إذا لم يثبت القصاص لا تثبت البيئة فلا يقول قائل نثبت البيئة لأن الدعوة بالقصاص فأن القتل قتل يجب القصاص في السريعة تنظروا للدعوة الدعوة جاءت على هذا الرجل إذا ثبت على هذا الرجل حين عيدا لا نقبل إلا شهادة الرجلين العزين بشكل ما تظهر الشهاد فإذا لم يكن هم أمن يحكم له صحيح أنه ماتمان لكن هذا المال وهو القول والدوة مفرع المدني على فقوة القوض لأن أولياء المقصود يخيرون فما قالت إن أن يقاد من قتل له قتيل فهو بخير المظرين إلا أن يقاد لأن يمكسل من القوض وإما أن يوبه. فجعل الأدية بدل القوض إذا لم يثبت القوض لا تثبت الديه وهذا معنى أن يأتي المال مشفركا مع غيره على سبيل البدلية فلا تقبل فيها الشهادة أنه لا تقبل فيها شهادة ولا تقبل فيها شاهد المعين لأنه لم تتنحض ولم تتنحضها بقفة المال لأنما جاءت مبنية على تبو فيه ما يشترط فيه شهادة الرجال وحدهم فلا يقبل فيه لا شاهد معين ولا يتبه فيه شهادة النساء من شركات الانشماعات الماضية نعم وإذا أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون قطع في السرقة إذا شهد بالسرقة ثبت القطع ضمان المال ولكن هذا السبوت بضمان المال ليس مركض على ثبوت القطع ولذلك يثبت الحقان أولا القطع حقا لله عز والمال للمخلوق فإذا كان حق الله لم يثبت فإن حق المخلوق يثبت لأنه إذا قد سرق مال يفعل غسل احترد أن يرد له ماله وحين يريد حقه سادق فانفصل حق, حق المال عن حق الحد فإذا انفصل فإنه حين يريد نقول له لا تقلق حد السيقة لأن هذا من الشهادات لا يثبت لها ولكن يجب عليه أن يضمن المفروق لأن المال يثبت بهذه الشهادة نعم وإن أتى بذلك في خلع سبب له العمام وإن أتى بذلك في خلع يثبت فيه النهر إذا أثبت أنه خالع عن مرأتنا قبلنا, قبلنا عنه في النهان فإذا أثبت أنه خالعها بخهادة رجل من بعضهم فإننا نقول إن هذا يثبت المهر ولا يثبت الخل وتثبت البينونة بمجرد دعوة وتثبت البينونة بمجرد دعوة إذا جعل الرسل أنه خالع امرأتان فإننا حينئذ نحكم بيثبت البينونة لما اعترف لأنها ليس بزوجة الله فأنه قد شارقنا هو خلع طلاق وهذا من المسوائب التي سترتها على أن الخلع طلاق صلى <تصفيق> الله وسلم أبارك علي